بَآمَنَت قَبْلَهُم مِّن قَرْيَتِنَا أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُم يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا قَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمْ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَرِيَةٍ ۚ عَن كَانَ الظَّالِمُ وَأَنشَأَ بَعْدَهَا قَوْمَ نَخْرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْقُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسادتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا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 ذَلِكَ الْعِبَادُ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْبَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرْضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ومن يَقُلْ من قوم ان يا اله من دونه فذلك نجزه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت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 وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وَهُمْ بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون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 أَمْ لَهُمُ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَا أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَا أَنَّا نَاتِ الْأَرْضَ نَوْقُصُهَا مِنَ طَرَافِهَا أَفَهُم الغالبُون قُلِناَا أُانذِرُكُم بِالوحِي وَلَا يَسْمَعُ الصُم الدّعَأَدَ مَا يُذَرون وَل إمَّاستَّتْمْ نَفْحَةُم مِنْ عَذاابِ رَبِّكَ ل يَقولُ النَّ يَا وَلَنَا لَقولُ النَّ يَا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَانُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَ لِنَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى حاسبين حَاسِبِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك ننزلناه أفانتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين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 قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرون وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فَجَعَلَهُمْ مدبرين فاجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه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 وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَافِلَهُ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمُ الْأئِمَّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوط ناتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين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 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرق إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلنا تينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صْنْعَ تَلَابِوسِ لَكُمْ لِيُحَصِّنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ لَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِي إِلَى لَأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ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 وكذلك ننجي المؤمنين وزكرياء إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة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 وَأَن رَبّكُمْ فَعبُدونُون وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم كلُلّنِ لَنَا راجعون فم يَعمل منِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُمِنون فَل كُفْرَانَ لِلسَعيِح وَإَِّ لَهُ كَاتِبُون وَحَرَامُ علىى قَريَتِنَه لَكْنهَاأَ وَم لا يَجعون حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انكم وما تعبدون من دون الله حصب أنتم لها واردون لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ يَعْلَمُونَ مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَأُمْفِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم لا يحزنهم الفزع الأكبر وَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ الصُّحُفِ الْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا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 قُل انما يوحى الي ان ما الهكم اله واحد فهل مسلمون فان تولوا فقل اذا على سواء وان ادري اقريبن بعيد ما تعدون إنه يعلم الجهر مِنَ القول ويعلم مَا تكتمون وإن دري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.